خلتها على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان بَاقِتٍ أَمْشَاجِ النَّبْتِ لِتَجْعَلَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّهُ لَكَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل إن الأبرار يشربون من كرس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فَوَذَابِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُم نَظْرَةَ وَلَقَاهُم نَظْرَةً وَسُرُورًا وَتَزَاهُؤًا بِمَا صَدَّرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لَا ولا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا طوارير من فضة قد فَذِى يَرَوْنَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّارُ مُخَلَّدُونَ إِذَا إذا رأيتهم حسبتهم نقل أم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب صندس خطر وإستبرق وحلوا أساورا فَأَنْطَهُوا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ تَسَاءَؤُلًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ نَحْنُ نزلنا عليك حُكْمَ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ ليلا طويلا إنها يُبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا لَّفَمِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْ قَالَهُمْ تَبْدِينَ هذه تذكرة فمن شاء ما أتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما